يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاواني أرأيت ماذا قد حصل بسرية الإيمواني البعث يظالم إخوتي والقتل بالمجاني البعث يظالم إخوتي والقتل بالمجاني العين فارقها الكرا والقلب فارقه الأمان وأرا هناك أحيبتي يلقون أصناف الهوان يا ربي فرج همه يا ربي يا رحمان يا ليل كم اثقلتني بهمي والاحزاني اصداء صراخي موتني تنساب في وجدانى فتكيلن حالي يا اعيوني بمدامع الحرمان بتكيلن حالي يا اعيوني بمدامع الحرمان يا شام يا أرض الفدا وما قال الإسلام يا من أوصى نبك نبينا العدناوان فالنصر قادم وصبري وعد من الرحمان فالنصر قادم وصبري وعد من الرحمان يا امه الاسلام كم جبت يون بن يكدم فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الامم رحمك يا ربي بهم رحمك فجبر كسرهم رحمك يا ربي بهم رحماك فاجبر كاسرهم هتف الجهاد بإخوتي فمضوا بلست إذاواني سأعيد أرضي بالدم القاني وبالنير والله لن إلا على جثماني والله لن يطرسر إلا على جثماني